أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قال Allahun şadu, inna su. son Du bir فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا يَقُولُ لَهُمْ كَانَ هُمْ خُشُوبًا كُلَّ onlar ekin, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وهم مستكبرون سواء في قع على من درسول عند, عند رسول الله حتى يفضوا Vallahi hanzade إن السماوات والأرض وَلَكِنَّ, ولكن لا اللَّا عَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِّ وَلِلَّهِ الْعِذَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ne ala la Ya up Fi قوم ما رزقناكم خريب فأصدق من الصالحين وليو أخير Ğayra'llâhu nefsen izâ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح له يسبح لله ما في السماوات وعلى lahul mulku lahul hamd Min kom kafiroğum, min kom وَالْقَمَرِ <Sessizlik> إِذَا Ya Alamu الصدور. ألم يأتيكم نبي الذين كفروا من Alam yaatikum ve amir tüm Ve Nuri'yi azalna. لما ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمى وَيَأْمَنُ الصَّالِحُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سِيَأَتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ Di al al وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِأَنَّهُمْ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 فَإِن كُنْتَ لَيْتُهُ Rakelil muhminl. Ya. bah <sighs> In ve kıra lianfusikum ve قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ ذَنَيُّ أَبَاعِفُ لَكُمْ يُضَائِفُ لَكُمْ غَيَهُ لَكُمْ وَلَا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله استماعتم إلى تلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الحميد الجيل من سورة سورة المنافقون والتابعون اللهم ربنا نتخبر من نازل ما خرناه ونور ما إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وإيسى وما تناسل وتناسل بينهما من الأنبياء والمرسلين وإلى روح مواتنا وموات المسلمين عجمعين وخاصة إلى روح والدي والد والدي والد والدي والدي والدي والدي والدي والدي والديها اللهم أجعلها في قبورهم لوحدتهم مؤنسة ولدوعهم غذاء ولظلمتهم نورا وليزعمهم ما اللهم ارحمهم برحمتك منك وانتا ارحم الرحيم واغفر لهم انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك قبل رب ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه بسم الله الرحمن من